بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوخذوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَ حُكْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَ حُكْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ حرمت عَلَيْكُمُ الميتة وَالدَّمُ ولأم والمنخلقة والموقودة والمترزية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلان ذلك فسط اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون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 اليوم أحل لكم الصيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجرهن محصنين غير متافحين ولا مستقيمين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاتلين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا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 فامتحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله تهداه بالقصد ولا يدري أنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوا واستق الله إن الله قدير بما تعملون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 فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائمة منهم إلا قليلا منهم فاعكوا عنهم وفأ إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنتوحظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى أطراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 فَتَقَدِّرَ أَنْ بَشِّرُوا وَنَذِيرُوا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَتِكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَاهُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري ثوءة أخي قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوءة أخي فأصبح من النادي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس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 ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرقو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فتآذا ويسعون في الأرض فتآذا أي يقتلون أو يطلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بقارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كتب لك لمن الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويرفغ لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 فإن جاءوا كبحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوا كبحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليضرك شيئا إن حكم تبحكم بينهم بالقص إن الله يحب المقصدين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 وَالَّذِينَ احْتَضَرُوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْصُنْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قطاق فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتارهم بعيث بلمريم مصدقا لما بين يديه من الزورة وآتيناه الإنجين فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الزورة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجين بما أنزل الله فيه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 فيصبحوا على ما أسروا في أنفته النادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاتلين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فِتْنَةً لَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ هَٰذِهِ النَّصِيبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُقَاطِعُونَ لَوْمَةَ لَائٍ ذَٰلِكَ قَضَى اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ واسع عَلِيمٌ إنما وريكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راتعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإتم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يطنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن لك كيرا منهم لا أنزل إليك من ربك طيئا و كفراء و ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كل ما أوقدهن ر للحرب أطفأه الله و في الأرض فساده و لا يحب المشركين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا فلا تأتى على القوم الكافرين الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا قوٌّ عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم موسى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 فالمسيح ابن مريم اننا رسول قد قنتم من قبله الرسل وامه صدقته وامه صدقته كان ياكل للطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون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 لا تjadidan ashadanna si'adatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asharaku wa la tajidan atribahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم التقوى آمنوا ثم التقوى آمنوا ثم التقوى أحسنوا الله يحب المحسنين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 وَمَن قَتَلَ نَهْوَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ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 وَإِن تَسْأَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّرُ قُرآنٌ تُبْدَلَكُمْ عَفَّاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ تُمْمَ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا آمِنٌ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخرا ليقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفّر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أَأَلْتَقُرْ سَلِّنَا تِسْتَخْدُوْنِ وَأُمِّي إِلَّا هَيْلٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ